مسلم حائر ضل بالكفر مسلم حائر ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حائر ضل بالكفر مسلم حائر ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر مسلم حمله عاد يلتحضر الشدات مسلم حمله عاد يلتحضر الشدات ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر جريح قلبي وجف ما فارق المدماء لك أشرح مصيبة مسلمة وتسماع مصيبة ومن حزينها الطوض يتصدع من الكوفة بعد يعانيش تتوقع مصيبة ولو ردد أذكرها يا الأنزاع أخاف عليك أخاف الطبرة يتوسع الهب ناري نذكر مسلم الهب ناري هاي عباري تفيض وتنزف هاي عباري وش تنفع العبرات يل تحضر الشدات ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير غلب م حير حير حاضر يا ابو الحملة حاضر. حاضر. مسلم حير ظل بالكفر مسلم حير ضر والحمله قلتك حاضر على الموعد وصال مسلم يبر الصفين من الكوفه تعالنا من حسين عقب ما بايعا ونقضوا عهود الدين ضوا باليم ابن جعاد الجرفين مسلم ظل وحيد وظل يدير العين ما يدري يحدري تجه لاوين لكروا عهده أهل الكوفة عهد كلهم ضده شاف الوادم كلهم ضده وانعقدة الرايات يلتحضر الشدات ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير ظلب الكوفة مسلم حاير ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير بالبل كفر مسلم حائر قلتك حاضر يا ابو الحملة قلتك حاضر مسلم حمل الكوفه واهلها مسلمين تحيا ما يدري ان تلك شلون يا حدار بعد يم دار ضو الحريد فكار وبحسره قلب مجروح يتحسار ابدل العالم مواقت تتوجهر اف ات سمسخر هل حال شاف الطاعه حاله مسلم شاف الطاعه نار الله عب استعرت نار الله يا امه جزاه وفات يلتحضر الشدات ريتك حاضر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 مسلم حمل لا ع يجي حضر الشداد مسلم في من لا ع يجي حضر الشداد ريتك حاضر يا ابو الحمل ريتك حاضر طاعن عدت من هل قلب مرجاب شنو وقفتك يا هادم الميلاد ان انت من بلد اجناب لم هات من ابن اخوك جواب غريب انا دي إلي عمالي اصحاب اريد الماي ظام واحس قلبي ذاب بس هال منك عندي مسهل ما أخلاب ما يرد أشرب وانظامي ما يرد أشرب أشرح لك المأساة يل تحذر الشدات ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير ضلب الكوفة مسلم حاير تك مسلم حائر ضل بالكفر مسلم حائر وتك حاضر يا ابو الحملة وتك وتك حاضر يا ابو الحملة وتك لما انشرب من هالماي ظل محتار لنهدنا شداش عندك باب الدار تطلع فت اشوف فنك يمين الشعر جنك ما لك لا اهل لا انصار يا ابوها يا حر اهلي ناس اطهار عقيل الوالد وعمي علي الكرار اردت اعذر لا معرفتك اردت اعذر عمك حيدر صيح وحشم عمك حيدر واصرخ يا ابو الكلفات يلتحضر الشدات رأيتك حاضر يا ابو الحملة رأيتك حاضر مسلم حائر ضل بالكفر مسلم حائر رأيتك حاضر يا ابو الحملة رأيتك حاضر مسلم, مسلم حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حمله وعاك يرتحضر الشدّاك مسلم حمله وعاك يرتحضر الشدّاك ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر من طوعة تقيل لو المعروف هاي دارك وعتبر نظيوف يدخل بيها امل لا يمسك خوف لما يزغ وجه الفجر لن يشوف دار الحره طاعت طو وجاتها سفوف لح والقوم حاطوهب حجر وسيوف حب الهمة وصفة يسر حب الهمة ضبوا جسمة من قلعتهم ضبوا جسمة بالغربة مسلمات يلتحضر الشداء ريتك حاضر ياهو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير غلب مسلم حاير تك حاضر يا ابو الحملة وتك حاضر مسلم حي حي ضل بالكفر مسلم حي تك حاضر, حاضر, حاضر, حاضر, حاضر الشد al hamla